فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتواف و منكم من يرد إلى أرض العمر إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وترى الأرضها مدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى.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 فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 من كان يظن أن لي ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فالينظر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينات.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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها، أعيدوا فيها ودوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب ولبلؤا ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام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 وتطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجال وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع له ويذكر رسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.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 فَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا طَرًا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفُّهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَقِيعٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العثيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا, فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما رزقناه ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قين فاذكروا اسم الله عليها صبا فاذا وجبت جنوبها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 فك أي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الاضصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 عملوا الصالحات لهم مغفرة, لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نذين إلا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أميته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشياطين فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسي في قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَاقِينَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ على الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا تَغَيُّرًا يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْآيَاتِ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبت المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 الضيير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كعو واسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم الخير لعلكم تفلحون فَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ جَدَّاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ